السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير حياكم وبياكم جاء الفردوس مثوايا مثواكم يا أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في ليلة الرابع والعشرين ليلة الثلاثاء ليلة الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 41 و 400 بعد الألف والموافق ليلة السادس عشر من شهر يونيو لسنة عشرين والفين حياكم الله في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى ثلاث ست ومائتين بعد ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ما ذننا في الأصل الثاني وهو معرف الدين الإسلام تكلمنا على الأصل الأول وهو من ربك. الثاني ما دينك ثم الثالث من النبيك نحن الآن في الأصل الثاني تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في بداية الأصل الثاني عن الإسلام ما هو الإسلام تكلمنا عن أركان الإسلام وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقلنا إن هذه الأركان الخمسة جاء بها جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وكما قال الله عن عيسى ويحيا أو بالصلاة الصلاة والزكاة وقال عن الصيام يا أيها الذين أمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال في الحج وأجن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال هذا الإبراهيم عليه السلام فالقوام الشهادتان فقلنا الشهادتان توحيد لا إله إلا الله كلهم جاءوا بها وكل رسول يؤمر الناس بالإيمان به وأشهد أن موسى أشهد أن يحيى أشهد أن زكريا أشهد أن داود أشهد أن سليمان أشهد أن إبراهيم وهكذا أنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين نعم قال المرتبة الثانية الإيمان ثم قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نعم جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة وجاء في بعض الروايات بضع وسبعون شعبة ولكن الصحيحة إن شاء الله تعالى هي بضع وستون أصح والذي قال بضع وسبعون لعله وهمة بها بعض الرواة ورواية بضع وستون شعبة هي الاصح والبضع قال من ثلاثة إلى التسعة يعني ثلاثة ستون أربعة ستون خمسة ستون والبعض قال هذه هذا الرقم غير مطلوب غير مقصود لذاته وإنما يريد أن يقول هي كثيرة شعب الإيمان كثيرة لا أنه فعلا هي بضع وستون قد تكون أكثر من ذلك بكثير لكن المهم أراد أنه رقم كبير فشعب الإيمان وقد حاول بعض أهل عد هذه الشعب كما فعل الحافظ بن حاجر رحمه الله تعالى في الفتح حاول أن يعد هذه الشعب ذكر منها الأمو عرفنا علم المنكر بر الوالدين سلط الأرحام الإحسان الفقير إكرام الجار أشياء كثيرة جدا ذكرنا كلها من شعب الإيمان على كل حال الإيمان هو التصديق بالقلب والانقياد لهذا الدين هذا هو الإيمان التصديق مع انقياد وتأتي الإيمان مع التصديق تصديق قول القائل تقول صدقتك وكما قال أخوة توزف وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين فتأتي التصديق مع التصديق لكن الإيمان في الشرع هو ما وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به الأركان هذا هو الإيمان قول اللسان وفعل الجوارح وما وقر في القلب هذا هو الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية الإيمان كما قلنا قول وعمل واعتقاد وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعون وستون شعبة أعلىها لا إله إلا الله أدنىها إماتة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان لا إله إلا الله هذا قول اللسان أعلىه قول اللسان لا إله إلا الله نقولها بالألسنة إماتة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح نأتي نشيل بدائنا نشيل هذه الشوك الخشب أي شيء يؤذي الناس نزيله عن طريق هذا من الإيمان قال والحياء شعبة من الإيمان والحياء من أعمال القلب فذكر مثالا على القول باللسان ومثالا على العمل بالجوارح ومثال على تصديق القلب ثم ذكر أركانه فقال وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ثم قال والدليل على هذه الأركان الستة قاله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية لكن ذكر هذه الأمور الخمسة هنا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ذكر خمسة أمور وأما القدر ففي قول الله تبارك وتعالى إنه كل شيء خلقناه بقدر هذا الركنسات وإن كان الإيمان بالقدر داخل تحت الإيمان بالله تبارك وتعالى أو باليوم الآخر لكن ذكر لوحده كما في حديث عمر الذي سيأتينا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أي مكتوب من الله سبحانه وتعالى إذن هذه تسمى أركان الإيمان. أركان الإيمان عندما نأتي نفصلها أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن كما قال أهل العلم أربعة أمور الإيمان بوجوده الإيمان بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته الإيمان بوجوده أي أن نؤمن أن الله موجود سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحده سبحانه وتعالى وحتى المنكرين لله هم في حققتهم يؤمنون بالله لكن يعاندون يكابرون كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة أعظم هؤلاء من فرعون فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يقول ما علمت لكم من اله غيري ومع هذا لما أدركه الغرق ماذا قال قال آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالقصد إذن أن الإيمان بوجود الله تبارك مركوز في الفطرة، ولكن هؤلاء يعاندون في طرهم، يعاندون هاي الفطرة يكابرون وإلا هم يؤمنون بالله تبارك وتعالى رغم عنها لكنهم يكابرون في هذا فيجحدون الله تبارك وتعالى كانوا ملحدين كانوا عبر أوثان أو غير ذلك من الأمور. إذا الإيمان بالله يتضمن إيمان بوجوده سبحانه وتعالى ويتضمن الإيمان بألوهيته أي أنه المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمة الله تبارك وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديهما قطباني وذلك سميها أهل العلم بعبادة الرهب والرغب على ألا كل الإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجوده الإيمان بألوهيته أي إن هو الوحيد الذي يستحق أن يعبد هذا معنى لا إله إلا الله كما قلنا سابقا أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا عن طريق يوسف عسل السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم ما أنت الله بها من السلطان إذن هم سموها آلهة وهي ليست آلهة إذن نؤمن بأن الله هو الإله أي هو المستحق لأن يعبد هذا الثاني الثالث أن نؤمن بربوبيته هو الخالق الرازق المحيي المميد الملك الجبار القوي العزيز نؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه لا رب سواه جل وعلا وكل ما عدى الله فهو مربوب كل ما عاد الله مربوط مخلوق لله تبارك وتعالى الله الخالق وكل ما عداه مخلوق ايا كان ايا كان الجنه النار الملائكه النبيون السماء الارض كل كل شيء مخلوق والخالق هو الله سبحانه وتعالى وهذا هو الايمان بربوبيته سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء جل وعلا وكل ما عداه وهو مخلوق ثم الإيمان بأسمائه وصفاته أي نؤمن أن الله له أسماء وله صفات كما قال الله تبارك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى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 أسماء لله من عند أنفسنا وإنما هذه الأشياء توقيفية فقط ما أخبر الله به عن نفسه أنه اسمه كذا اسمه كذا اسمه عندما يقول وهو العزيز الحكيم عندما يقول والله غني كريم الله سبحانه وتعالى لما يقول وهو الغني الحميد عندما يقول الله تبارك وتعالى هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار نؤمن بهذه كلها وكل اسم لله له صفة ما عنده أسماء مجردة سبحانه وتعالى، يعني الآن ممكن إنسان اسمه صالح ولا يكون صالحا ورد إنسان اسمه خالد ولا يخلد إنسان اسمه عادل وهو من أظلم خلق الله، ليس بالضرورة، لكن أسماء الله تبارك وتعالى مطابقة تماما اسمه الرحمن هو رحمن، اسمه العزيز هو عزيز، اسمه القوي هو قوي، اسمه الحي هو حي، وهكذا سبحانه وتعالى، فكل أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفات. له جل في علا إذن الإيمان بالله تضمن هذه الأمور الأربعة الإيمان بوجوده الإيمان بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته جل وعلا سواء ما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم طيب ثم الركن الثاني الإيمان بالله والملائكة الملائكة الإيمان بهم أيضا بأنهم مخلوقون مربوبون لله وانهم مخلوقون من نور وأنه هؤلاء الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وانهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقولهم بامره يعملون هؤلاء الملائكه يسبحونه الليل والنهار هؤلاء الملائكه لا يعصون أبدا ولذلك كل القصص اللي تقرأونها او تسمعونها عن قصص بني اسرائيل ان ملكين عذبهم الله تبارك وتعالى كل هذا ارمي به ارمي به الملائكه معصومون لا يع... الله يقول لا يعصون الله ما امرهم ويقول بل عباد مكرمون وهم بأمره يعملون ما في ما في ملك يعصي معصومون عن المعصيه الملائكه فكل قصه تمر عليك فيها ان الملك عصى وكذا كله كذب لا يستقيم ابدا فالملائكه اذا لا يعصون الله ما أمرهم والملائكة أيضا مخلوقون عباد لله تبارك وتعالى يسبحون لله تبارك وتعالى الليل والنهار لا يفترون عن عبادته جل وعلا ونؤمن بهم إيمانا مفصلا وهم الملائك الذين ذكرهم الله بأسمائهم أو أفعالهم نؤمن بجبريل نؤمن بميكائيل نؤمن بإسرافيل نؤمن بمالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فمن سمي باسمه نؤمن به ونؤمن بأعمالهم الملائكة السياحون الملائكة العذاب خزنة الجنة خزنة النار الملائكة الرقيب والعتيد منكر ونكير الذين إن عليكم الحافظين كراما كاتبين وغير ذلك كل هؤلاء الملائكة نؤمن بهم ونؤمن أيضا بأن هناك ملائكة لله لا نعرفهم هناك حملت العرش أيضا فالقصد إذن الإيمان بالملائكة أيضا هذا ركن من أركان الإيمان الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب إيمان بالله وكتبه الكتب وهي الكتب التي أنزلها الله على رسله وكل رسول أنزل الله له كتابا لكن ليس بالضرور أن نعلمها لا لأن نعلم أشياء وإن شاء الله نعلم الله لنا في كتاب العزيز خمسه كتب او سته سمى التوراه والانجيل وسمى الفرقان وسمى الصحف صحف ابراهيم وصحف موسى وزبور داود يعني سمى هذه في كتابه العزيز سبحانه على غير القرآن الكريم طبعا فكل ما سماه الله تبارك وتعالى من هذه الكتب نؤمن به ونؤمن بالكتب التي لم يسميها سبحانه وتعالى ونؤمن أن هذه الكتب حق من عند الله تبارك وتعالى والفرق بين هذه الكتب وبين القرآن الكريم أن هذه الكتب لما أنزلها الله تبارك وتعالى على المرسلين السابقين قال أهل العلم لم يتعهد بحفظها وإنما أمر الناس أن يحفظوها فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاد والربانيون والأحبار بما من كتاب الأي طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى لكن الذي حصل أنه لم يحفظوا كتاب الله بل تعدوا على وحرفوا كلام الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضع يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فهم حرفوا كلام الله تبارك وتعالى بعد أن حرفت هذه الكتب وزيد فيها ونقص منها أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا وتعهد بحفظه فقال إن نحن نذلنا الذكرى وإنا له الحافظ انتهى الأمر وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فتعهد الله بحفظه فالكتب السابقة إذن الله لم يتعهد بحفظها وإنما أمر الناس أن يحفظوها بما من كتاب الله لكنهم لم يحفظوها عندها لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكان كتابه كتابه خاتم الكتب لذلك الله جعله صالحا لكل زمان لكل مكان لكل أحد وحفظه سبحانه وتعالى من أن يمس ولذا قال أهل العلم كل من ادعى أن القرآن وقع فيه تحريف ولو بحرف واحد زيد فيه أو نقص فإنه كافر لأنه مكذب لله تبارك وتعالى الذي يقول وإنا له لحافظون فهذا هو الايمان بالكتب اذا نؤمن بالكتب على سبيل التفصيل وهي الكتب التي ذكرت صحف إبراهيم صحف موسى التوراة الإنجيل الزبور الفرقان القرآن نؤمن بها ونؤمن أيضا أن هناك كتبا أخرى وإن كنا لا نعلمها لكن نؤمن بها لأن القرآن ليس كتاب تاريخ بحيث أنه لازم يذكر لنا كل نبي وما هو كتابه وما هي معجزته ومن هم الناس الذين وعثوا فيه ما, أبداً ما نحتاج إلى هذا كله أبداً وإنما أنزل الله هذا القرآن كتاب هداية وضرب لنا أمثلة من قصص المرسلين وأحوالهم مع أقوامهم وبعض الكتب التي أنزلها إليهم سبحانه وتعالى والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الكتب كلام الله كما أن القرآن كلام الله هذه الكتب أيضا كلامه الله جل وعلا طيب ثم الإيمان بالرسل إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الايمان بالرسل والإيمان بالرسل هو أن نؤمن بالرسل الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم 25 رسول ذكروا بأسمائهم في كتاب الله تبارك وتعالى نؤمن بهم وهناك كلام لأهل العلم فرق بين الرسول وبين النبي بعضهم قال لا فرق كل رسول النبي وكل نبي الرسول وبعضهم قال لا الرسول هو من أتى بشرع وأمر بتبليغه النبي الذي أحيي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بعضهم قال الرسول الذي يأتي بشرع جديد والنبي الذي يكون متمما لرسالة من سبقه بغض النظر المهم أن كل من ذكره الله تبارك في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن به وأن هؤلاء الأنبياء هم خير البشر وسادات البشر كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر مجموعة مباركة من الأنبياء قال وكلن فضلنا على العالمين فهم أفضل البشر ولذا قال أهل العلم من فضل أحد من غير الأنبياء على الأنبياء من البشر يعني فإنه كافر لأنه مكذب لله جل وعلا الذي قال وكلن فضلنا على العالمين وأن هؤلاء الرسل يجب أن نصدقهم فيما أخبروا به وأن نؤمن بهم أن نؤمن بهم لا يجب من كفر برسول واحد أو بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الرسل وجميع الأنبياء لأن الله جل وعلا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل والله المستعان هؤلاء إذن الرسل نؤمن بهم صلوات ربي وسلامه عليه أولهم أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وقبله آدم نبي قال وليس برسول على التفصيل ذكرنا قبل قليل لكن أول الرسل نوح عليه والسلام كما قال الله تعالى إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي حديث الشفاعة المشهور الطويل أن الناس يأتون إلى نوح في قن يانوح أنت أول رسول أرسله الله إش فعلنا عند ربك فنوح إذن هو أول المرسلين و صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه ليس بعده رسول وكل من ادعى أنه رسول فإنه كاذب بعد محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسل وإيضا أن لا نغلو بهم وأن نعطيهم حقهم الذي لهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وقد جاء في الحديث لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متة لأن بعض الناس قد يختر بعبادته أو طاعته أو أنه لم يشرك أو أنه لم يفعل كبائر أو كذا ثم ينظر إلى يونس بن متة صلوات ربي وسلامه عليه لما أبقى إلى الفلك المشحون لما استعجل على قومه صلوات ربي وسلامه عليه وساهم فكان من المضحضين فعاتبه ربه تبارك وتعالى وعاقبه لما دخل في بطن الحوت ثم أنجاه الله تبارك وتعالى لأنه كان من المسبحين فالبعض قد يرى في نفسه أنه أفضل من يونس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى فكل الرسل بلا استثناء أفضل من كل البشر ولو كان سيد البشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو دون جميع المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمع إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قال واليوم الآخر اليوم الآخر يتضمن الإيمان به أمورا أولا يتضمن الإيمان بالبعث أن هناك بعث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق يعني شوفوا يوم البعث وهو يوم القيامة يوم يجمع الله يوم الجمع يوم الحشر هذا اليوم العظيم لا بد أن يكون وإلا كان والعياذ بالله أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى العبث وهذا لا يجوز نحن الآن نرى المجرمين الذين يسفكون الدماء يعتدون على الأعراب يهينون الناس يذلونهم أفساد صور الإفساد كثيرة لا حصر لها تقريبا طيب هل هؤلاء إذا ما تنتهى كل شيء لا الحمد لله في يوم قيامة مهما أضاع من حقك في هذه الدنيا ستأخذه يوم القيامة فيذاك من رحمة الله تبارك وتعالى ومن حكمته وعدله جل وعلا أن يكون هناك يوم قيامة يقتص فيه الله جل وعلا للمظلوم من الظالم ويعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى إذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب بعد البعث ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار بعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار جعل الله وإياكم من أهل الجنة ومن يسمع فإذا هذا أمر وأن نؤمن أيضا في ما يسمى بحياة البرزخ وهي المرحلة التي بين حياة الدنيا وبين اليوم الآخر هذه تبع لليوم الآخر حياة البرزخ تبع لليوم الآخر بداية اليوم الآخر حياة البرزخ هي حياة القبر وأن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران وأن الإنسان المسلم يفتن في قبره هو الذي أسس على أساس هذا الكتاب وهو من ربك ما دينك ما هذا النبي الذي بعثه. فيكم هدف في القبر ثم بعد ذلك إن كان هذا الرجل أو المرأة إن كان هذا الإنسان صالحا أجاب عن هذه الأسئلة ثم فتح له باب من الجنة في أتيه من روحها وريحانها وخيرها شيء العظيم حتى إنه يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أحصل ما أريد وعكس ذلك البعيد الكافر عندما يقول ها ها لا أدري ثم بعد ذلك يفتح له باب من النار والعياذ فيأتيه من سمومها وحرها فيقول ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة فالقصد إذن هذا كله من تبع للإيمان باليوم الآخر الركن السادس للإيمان والإيمان بالقدر كما جاء إن كل شيء خلقناه بقدر ويقول الله تبارك ووقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أي من الله أن نؤمن أن القدر من الله تبارك وتعالى وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أركان لابد من الإيمان بها الركن الأول الإيمان بأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا يخفى الله ش... علمه أحاط بكل شيء قد أحاط بكل شيء علمه يعلم خائنة اللعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى جل وعلا فالإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء سبحانه وتعالى ثم الإيمان وهو الركن الثاني بالكتابة وهو أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه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 ويقول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إذا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه الركن الثالث وهو المشيئة ومعنى المشيئة أن كل شيء بمشيئة الله وأن الله ما شاءه وقع وما لم يشاءه لم يقع لا يقع شيء رغمًا عن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء إلا بمشيئة وما تشاءونه إلا أن يشاء الله والمقصوب المشيئة هي المشيئة الكونية أي لا يقع شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى الركن الرابع وهو الخلق وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله أبدا وكل ما عدى الله مخلوق والله خالق كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون نؤمن أن الله خالق إذا هذه أركان الأربعة. الإيمان أربعة إيمان بالقدر أن الله تبارك بكل شيء عليم أن الله كتب بعض علمه أن الله نافذة مشيئته سبحانه وتعالى ما يعني ما أراده الله تبارك كن فيكون مباشرة الرابع أن الله خالق كل شيء وأن كل من عاد الله فهو مخلوق سبحانه وتعالى الأمر الأخير وهو الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإحسان وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه يراك هذا هو الإحسان والإحسان عكس الإساءة تماما عكس الإساءة الإحسان بذل المعروف و طلاقة الوجه ومساعدة الناس وغير ذلك وذاك جعل العلم أربعة أنواع الإحسان بالمال الإحسان بالجاه الإحسان بالعلم الاحسان بالبدن كلها صور الإحسان أما الإحسان بالمال صدق اكرام الناس صلة الأرحام بر الوالدين بالمال المهم يحسن إلى الناس بماله هذا احسان الإحسان بالجاه أن يعني يساعد الناس بجاهه يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أرسل أناس لقضاء حاجة فقال مروا في طريقكم على ثابت البناني وخذوه معكم ليشفع لشخص يعني يطلب أن يسامح أو كذا يشفع له فمروا على ثابت البناني فقال أنا معتكف لا سطع أذهب معكم فرجعوا إلى الحسن البصري قالوا له تكلمنا ثابت البنان فقال إنهم معتكف قال ارجعوا إليه قل له يا أعمش يعني شد عليه الحسن البصري أخرج فوالله هذا خير لك من ستين حجة يعني أن تقضي حوائج الناس أن تسعى في حوائج الناس فخرج معهم فالقصد إذن الجاهن سيستخدم جاي توسط حق الناس بالخير لرد حقوقهم وما شابه ذلك من الأمور ثم الإحسان بالعلم وهبك الله علما رزقك الله علما أبدل هذا العلم بدون مقابل كما أخذته بدون مقابل أبدله بدون مقابل بدل العلم للناس ثم الإحسان بالبدن مساعدة الناس أن تعين الرجل في حاجة تحملها معه أنت بالسيارة توصل واحد تشيل معك بالسيارة آه انسان آه يحتاج آه لحمل متاع فتحمل متاعه عنه وهكذا هذا كله من الإحسان بالبدن ثم قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على توكل عيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه هذا كله من الإحسان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 واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال اخبرني عن الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه يسمونها عبادة الرغب وعبادة الرهب يعني أن نرغب فيما عند الله وأن نرهب أيضا من عذاب الله تبارك وتعالى قال اخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلمة من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها قال أبيعين في تفسير هذا أن تلد الأمة ربتها هو أن يكثر العقوق والعياذ بالله وتصير البنت التأمر على أمها فكأنها عبدة عندها العياذ بالله وقال بعض العلم أن تلد الأمة ربتها تكثر الفتوحات ويأخذون السبي ثم السبي بعد ذلك هذه السبية تلد لسيدها وبنته منها حرة وهي أمة قال أن تلد الأمة سيدتها قال وأن ترى الحفاة العراتة العالة رعاء الشيء الضرون في بنيان أهل البادية يتركون البادية يدخلون إلى الحاضرة ثم بعدها يبدأون يتفاخرون على بعض في علو البنيان قال فمضى فلبثنا مليا مليا يعني مدة طويلة يعني مضى مشى جبريل سأل ومشى قال فلبثنا مليا أي مدة طويلة كما قال الله تبارك وتعالى عن والد إبراهيم وهجرني مليا يعني ما بيشوفك روح لا أراك كذلك أنه فلبثنا مليا أي مدة طويلة فقال يا عمر أي نبي صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل هذا اللي يسألني عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتي تدرون منه هذا قال لا لأنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد قال تدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا الجبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهذه صورة من صور الوحي ونقف هنا والله وعلى وعلم وصلى الله وسلم وبارك علمنا محمد. نشوف الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما معنى شرك المحبة وكيف يعرف إذا وقع فيه الشخص؟ شرك المحبة كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذاذ يحبونهم كحب الله هذا شرك المحب. يحبونهم كحب الله ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله شرك المحبة هو أن يحب غير الله كحبه لله أو أكثر من حبه لله والعياذ بالله أنا أشعر أني بعيدة من الله وأعتقد دائما أن الله غاضب علي ولا يحبني وأنني بعيدة من رحمة الله ولا أشعر بالراحة فما الحل هذا من الشيطان طالما أنك مسلمة الله ولي الذين آمنوا سبحانه وتعالى الله يحبك الله يحب المؤمنين جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة سيجعل لهم الرحمن ودى حبه لا الله يحبك سبحانه وتعالى وهذا من الشيطان قاعد يذيّل هذا الكلام أن الله ما يحبني ما يحبني ما يحبني ما يحبني, يحبني. خلاص ليش أحبه ليش أعبده خلاص داشة النار داشة فتتركين العبادة والعياذ بالله لا الله يحبك ولا منك تشهدين أن لا إله لله وأن محمد رسول الله فالله يحبك سبحانه وتعالى يقول ما هو ما هو الاعتداء في بالدعاء صوره كثيرة الاعتداء بالدعاء منها طلب المستحيل إنسان يدعو يقول اللهم خلدني في الدنيا ما في ما أحد يخلد في الدنيا واحد يقول اللهم يسألك منزلة منزلة النبيين في الجنة مستحيل ما يصير واحد يقول اللهم اجعلني نبية لا ما يصير صنبيا اللهم اقلبني أنثى أو اقلبني ذكرا ما يصير خلاص انتهى الأمر هذا كل من الاعتداء بالدعاء، الإنسان يعتدي بالدعاء، كل دعاء محرم، فهو من الاعتداء بالدعاء. هل ألعاب الفيديو لضمن إحياء بعد الموت محرمة؟ ما أعرفه والله. كيف نرد على الذي ننصحه بالدين وبالعقيدة خاصة؟ يقول الله سوف يحاسبني، أو يقول لا تنظر للموضوع من ناحية الشرعية الأمر سهل. ما أدري شنو النصيحة وبالدين ما المقصود بها إذا كان مشركاً والعياذ بالله لا الأمر ماهو سهل لكن إذا كان مقصراً في جانب من الجوانب دعو له واستمر في نصحه وأصلى الله يهديه يقول سيارة احترقت تماماً وبعدها ذبحت ذبيحة هل يجوز ذلك يعني فرحان أن السيارة احترقت ذبحت ولا شنو يعني ما فهمت احترقتها بعدها ذبح ذبيح يعني عشان زالت العين لا هذا ما يجوز, ما يجوز استغفر الله تبارك وتعالى اثناء سؤال الملكين هل المطلوب اجابة شاملة ووافية ام تكفي اجابات بكلمة الله الاسلام محمد ظاهر الامر ان لا الله الاسلام محمد تكفي من ربك ربي الله ما دينك ديني الاسلام من نبيك نبي محمد تكفي الله على هل يأثم من يحفظ القرآن وينساه ورد في حديثك لكنه ضعيف. وصيح أنه لا يأثم لكن مسكين. أنه يحفظ ثم ينسى. يخسر اقرأ وارتقي. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول أثناء طرحك للدروس تقول من البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنساء ما الاختلاف بينهما؟ نسميه تقول حديث صحيح حسن ضعيف. هذا طويل هذا هذه الدروس المصلحة شاه تحضرونها موجودة باليوتيوب. الفرق بين البخاري والمسلم والترمذي والنسائي وأحمد وبيعلا وغيرهم وكذلك الفرق بين الصحيح والضعيف والحسن مجالها في دروس المصطلح موجودة إن شاء الله في اليوتيوب أنا لا أخذ إلا من البخاري والمسلم هل طريقتي صحيحة؟ يعني صحيحة نوعا ما أن أعتمد عليه ما أن أقرأ منه ونعم لكن إذا جاءك حديث صحيح وقال صححه العلماء ولكنه لا يوجد عند البخاري ولا عند مسلم تقول أنا لا أقبل هذا الحديث مصيبة هذه لا تقبل هذا الحديث حتى لو كان خارج البقية المسلم طالما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نرد على من يقول إن الإنسان مسير وليس مخير لا غير صحيح الإنسان مسير ومخير ولا يحاسبك الله إلا على ما كنت مخيرا به وكل شيء أنت مسير به لا يحاسبك الله ضكك قلبك الرعشة طقت أسنانك واحد يجزك أي شيء أي شيء أنت مسير فيه لا يحاسبك الله عليه وإنما يحاسبك الله على ما أنت مخير هي. أنا لا أخذ إلا من لا انتهينا. هل سوف يسأل الملكين الرسول وسالم بالقبر الله أعلم. لكن هذا أمر غيبي. هذا أمر غيبي الله أعلم به. ما معنى شرك المحب وكيف يرى ذوقه في الشخص؟ ذكرنا. ما هي الكتب تنصح بها كبداية لطلب العلم؟ حسب إذا كان في النحو والصر النحو في الملحى. منحة العراب في الأجر الرومية في الفقه فقه منهج السالكين أو حسب المذهب الذي يذهب إليه في العقيدة الوسطية مثلا الرسائل هذه الصغيرة اللي نقرأها الآن إن شاء الله تعالى أصول الثلاثة قواعد الأربع كيف الشبهات كتاب التوحيد وما شابه ذلك إذا كان في الأصول مثل الورقات مثلا أصول الفقه للشيخ نتامين في الحديث قمدة الأحكام أو الأربعين هو يبدأ بها أو يقرأ من الصحيحين وما شابه ذلك والتفسير مثلا تفسير الكريم المنان لكريم الرحمن تفسير كان المنان لشيخ بن سعدي وهكذا يقول عندنا في أمريكا يقول المسلمون يجوز شراء البيوت من بنوك ربوية يحتجون بفتاوى فما رأيكم والله يعني بالنسبة لشراء البيوت لو لو فرض الإنسان مات وما شرب بيت شو المشكلة يعني إذا كان ساكن يعني مو ساكن بالسكم ما ما يفترش الصحراء ولا يفترش الأرض وإنما يسكن بشقة شو المشكلة أسكن بشقة لين أموت يعني لابد نتصور أن تتصور أن الرهبة أمر خطير عظيم جداً الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان من المس يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأدنوا بحرب من الله ورسول حارب الذي يأكل الربا يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى تسوى عشان اشتري إلى بيت فأعلن الحرب على الله تبارك وتعالى تسكن فس فسكن بشقة لأنتم مشكلة يعني أو اجمع من المال اجمع اجمع حتى تشتري فيها بيتا ما تستطيع تجمع اجر لين تموت شو المشكلة يعني لكن لا تتعامل بالربا احذر لا يجوز الربا الا في الضرورة موت حياته موت علاج مثلا مطرود يعني شيء شايد اما مجرد ان الانسان يعني يبي يترفه يشتري بيت يشتري سيارة احسن يبي يتزوج. وحدة طالبة مننا مهر غالي يبي... لا, لا لا كماليات هذه كماليات الدنيا لا تدفعنا أبدا إلى أن نتعامل بالربا والعياذ بالله أذن الله إياكم منه أيضا من أمريكا يقول بعض الناس يكونوا مريضا بمرض الضغط والسكر فقط وهذا عندنا يأخذ عليه مساعدات مالية وعند كشف الجهة الطبية المختصة عليه في البيت يعمل نفسه معاقا وأنه لا يستطيع يمشي وفي الحقيقة ليس فيه أي شيء يمشي ويذهب السوق. يعني المقصود ظهر أنه يأكل أموال حكومة بالباطل لا يجوز هذه نصيحة مني وكلمة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين الذين يعيشون بالغرب. لا تشويه الإسلام يعني كفوا شركم إن لم تكونوا دعاة إلى دين الله تبارك وتعالى فلا تكونوا منفرين عن دين الله تبارك وتعالى نعم أنا بلغني ورأيت بعيني أيضا في أوروبا أن بعض الإخوة هناك للأسف يأخذ من الحكومة راتبا عنه لا يعمل ويعمل دون أن يخبر الحكومة المخافر في القوانين التزموا أنتم فيه بلادهم التزموا بقوانينهم ما طالما أنه لم يأمرك بحرم لا طاعة المخلوق في معصير العلاق تكذب حتى تحصل شيئا من المال. تكذب تقول أنا مريض وإنما أنت مريض ما في كل الخير وتدعي أنك مريض حتى تأخذ مالا من الحكومة لا يجوز اتقوا الله أطعموا أولادكم الحلال هذا مال حرام سحد الذي يكذب في بلاد الإسلام أو هناك يكذب ليحيي كي يحصل بعض المال فإن هذا لا يجوز وهو محرم عادنا الله إياكم وإياكم من الحرام هل يجوز أن يتزوج بنت زوجتي من ابن آخر أنا ما فهمت في البداية لكن قيل لي إن معناها زوجة بنت زوجتي من زوج آخر وليس من أب آخر, آخر هذه تسمى الربيبة بنت زوجتك ربيبتك هذه محرمة عليك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فهذه الربيبة بنت الزوجة محرمة عليك متى ما دخلت بأمها فإذا جامع زوجته حرمت عليه بناتها كلهن الصغيرة والكبيرة خلاص صرت محرما لها هذه من محارمك لا يجوز لك أن تزوج بنت زوجتك من رجل آخر في واحد بالمستشفى طلب مني أن أصلي ركعتين لله عشان يشفى هل يصح ذلك يعني الأفضل بدل أن أصلي ركعتين عشان يشفى أدعو الله له أن يشفى دعاء الدعاء له أما إهداء القروبات تهدي له الأجر لكن ما في شيء صد ركعتين عشان هو يشفى إنما أدعو الله عشان هو يشفى فيدعو الله له أن يش ورد صلاة ركعتين في الذنب إذا وقع الإنسان في ذنب فيصلي ركعتين توبة إلى الله تبارك وتعالى لكن يصلي ركعتين لأجل أن يشفى الدعاء أو الصدقة هذا أفضل متى وقت الاستغفار وقت السحر السحر هو وقت السحور يعني هو الثلث الأخير من الليل بس من الليل على ثلاثة من أدان المغرب إلى أدان الفجر تقسيم ثلاثة يطلع عندك الثلث الأخير من الليل وهذا وقته السحر يعني عندنا الحين تقريبا من 11 11.5 إلى أذان الفجر هذا وقت السحر والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته